آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا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 وفي السماء رزقكم وما تعدون فو رب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون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 فصَّكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَا خَطَبُوكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ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 وتركنا فيها آية للذين يخافون للذين يخافون العذاب الآليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين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 ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود اذقى لهم تمتعوا اذقى لهم تمتعوا حتى حين فاتو عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون.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 الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون